إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا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 أني قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.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 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكن، إن في ذلك لا آيات لأولنها، منها خلقناكن وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.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 ك بسحر مفله فجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأين يحشر الناس ضحاً فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولا أصلب أنك في جذوع نخل ولا تعلم أينا أشد عذابا وأبقى قالوا lennukfرك على maa jاء naa min albayyinaat wa alazi faqar naa faqd maa anta qaad Inna ma taqdi هذه ilhaya ta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 Kelu mina cibat ma rezqana kum, ولا تغف فيه, فيحلى عليكم وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى, وَإِنِّي لَوَفَّارُ لِمَنْ تَبَوَى أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى.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 فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعداً حسناً أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أم أردتم أَنْ أَرَدْتُمْ أَيَّ حِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ نَوْعِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حنلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القاسمري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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباهه ربه فتاب عليه وهداه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 أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذل